وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَرَاسًا فَاتِّقُونِ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آنَ دِيَن بُورِكَ مَن فِئْنَا 117. وسبحان الله رب العالمين 118. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 119. وألق فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ, النمل دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم, لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ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 هو عذاب شديدا اول اذبحنه اول اذبحنهم او لا لأذبحن ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبين بنبئ يقين ان جَاءَتْ تَمْرَأَتَن تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شيء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 122. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 123. إذهب بكتابه هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ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 فلما جاء سليمان قال أتم الدون فَمَا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم إرجعَِ إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لَْهِمْ فَلَ نَأتََِّهُم بجننودٍ ل قَِ لَ لَهُم بِنَا وَلَ نُخْرِرجََّهُم مِنْهَاأَذِلَّ وَلَ نُخْرِرجََّهُم مِنْهَِّكَ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 قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به فضل ان يرتد اليك طرفك فلما راهم مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبن وانا اشكر ام اكفر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 فَلَمَّا جَاءَتْ ثَقِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكَ طَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قِبَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَأَحَدٍ قُلِ الصَرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ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 تفتنون وكان في المدينه تسعه رفق يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسم بالله لا نبيتنه واهله ثم رنقولا ثم قولا ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله واننا الصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ف كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَن نَّدَنَّرْنَاهُمْ أَن نَّدَنَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فمَا كانََ جَاب قَوْمِهين إا أَ قَوا أَخْنِجُ آلَ نُطِ م غَرِيَتِكُم إِهُ أُنَا سُ تَقَغْ فَأَ جَيْنَهُ وَأَلَهُ إِلا مرَتَهُ قََّرناهَا مِنَ الغابِرين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 من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق, حدائق 122. وإقذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 123. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَي إِلَٰهٍ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّؤءَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَنَّمَّا يَدْعُو الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا وَمَا وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا, وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد معدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا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 قُلَّ سَأََكُونَ رَدِ فَلَكُ ضَعضُ الذي تَسَْعجِلون وَإمَِّ رَبَّكَ لَذُ فَفضلٍ على النَّاسِ وَلَ كْنَرَنٌ لا يَشكُرون وَإِن رَبَّكَ لاَا يَعلملَمُ مَا تُكِّ صُدورهُم وَماَا يعَنُون.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 لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا دبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ايوكذب ان يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاء وقال اكذبتم باياتي قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون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 في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال 122. ويحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 124. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من 126. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 127. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها